أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم つ <tri> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَتَأَنَّى Oh. وانت ان منام الله وان Voi oh, Waan Gue em referred أن النبي Amen. even действие الله وبلغت القلوب الخماجر Why? <laughs> 換ій <try> Mitä What's my